بسم الله الرحمن الرحيم أتعلم من تخاطب في هذه الثلاث يا أبو هريرة؟ قال لا والله لا يا, رس يا رسول الله لا أعرف من هو؟ قال إنه شيطان إنه شيطان الله يقول ما تشوفونهم الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم أبو هريرة يوم من الأيام قال النبي له خذ زكاة رمضان وخلها عندك أمانة عند من عند أبي هريرة يقول فبدت أحرص المال طعام طعام زكاة الفطر يحبسه حتى يوزع على الفقراء يقول وفي الليل دخل رجل دخل رجل يسرق يسرق من أي شيء من المال يقول فإذا برجل يسرق فقام إليه أبو هريرة فمسكه مسك الرجل قال والله لا أرسلنك إلى رسول الله ما رهدك أنت سارق تسرق من وين بعد من الزكاء فنظر الرجل وبكى قال إني رجل كبير ومحتاج ولي عيال ولي حاجة شديدة فأطلقني يرحمك الله فرأث لحاله أبو هريرة فأطلقه سامحه سامحه لأن ما تمت السرقة سمح أبو هريرة مشى في الصباح جاء أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام ما قال شيء فلما نظر النبي إليه قال يا أبو هريرة قال نعم يا رسول الله قال ما فعل أسيرك البارحة إن هو إلا وحي يوحى الله يخبره إذا ما أخبر أبو هريرة الله يخبره فقال يا رسول الله جاء يسرق فمسكته فقال إني رجل كبير ومحتاج وعندي عيال ولحاجة فتركته فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة أما إنه كذبك سيعود شوف الليلة رح يرجع فترصد له أبو هريرة شافح فجاء السارق مرة ثانية فمسكه قال إني رجل كبير وعندي عيال وعندي حاجة اتركني فتركه اليوم الثاني جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل أسيرك البارحة قال جاء كما قلت يا رسول الله قال ماذا قال؟ قال كذا قال كذبك سيعود راح يرجع الليلة الثالثة مسكه أبو هريرح الليلة الثالثة قال والله لن أدعك الآن الحين غير هذه ثالث مرة والثالثة تامة الآن أذهب بك إلى رسول الله قال سوف أخبرك شيئا فتركني أعطيك شيء بدل أنك توصلني إلى الله قال ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم اقرأها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ يقربك شيطان حتى تصبح تعجبوا كلام كبير هذا راحق الرسول صبح قال يا رسول الله جاءني فقال لي كذا وكذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقك يعني آية الكرسي إذا قلتها لا يقربك شيء حتى الصباح صدقك وهو كذوب ترى هذا كذاب لكن هالمرة صدق الله تأخذ قوسين ولا نوم لهما في السماوات وما في الأرض ماذا من الذي ماذا من الذي أشفع يدغو إلا بإذن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيقون بشيء من علمه إلا إلا بما شاء واسع كرسيه والسماوات والأرض ولا يأود حفظهما وهو العلي العظيم. ثم قال أتعلم من تخاطب في هذه الثلاثة يا أبو هريرة؟ تعرف من هو هذا؟ ما أدري. أول مرة نشوفه في المدينة. قال لا والله لا يا, رس يا رسول الله لا أعرف من هو؟ قال إنه شيطان. إنه شيطان كما قال الرب عز وجل ثم ما لآتينهم يتشكلون يتصورون نسمع في الانترنت أحيانا أحيانا يقولون شفنا جني وين شفتوا حقين صورته بالانترنت هذا شكله شكله الحقيقي يمكن يطلعون يوم من الأيام يقولون اكتشفنا أجهزة تصور الجن تصوير على هيئةهم الحقيقية ما راح نقول لهم نقول كذابين مستحيل تشوفون الجن لأن الله جل وعلا يقول إن إنه يراكم إبليس وكل ذريته إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ما تشوفونهم إما أن تكون أنت صادق أو القرآن صادق الله يقول ما تشوفونهم طيب شلون ابو هريرة شافة يتشكلون صورة الحقيقية ما راح تشوفها بعض المرات يتشكلون على صورة كلب أسود والقطة الأسود وبعض الطيور أحيانا وأحياناً حمار، وأحياناً بعير مع شياطين البعير وأحياناً يتشكل بإنسان، وأحياناً يتشكل بمخلوقات وأحياناً تسمع صوته وما تراه، وأحياناً ترى أثره ولا تراه أما واحد يطلع لنا يقول شفت الجني على حقيقته نقول ما يصير. هذا يخالف ما في القرآن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه